innaki wada wadadaas u dhann mareysa uslihi waan galin saqar aan galin wama adraaka maxaa ku ma saqar saqar waa ta la tubqi waxba reebi mayso wala taderu waxna dhaafi mayso la waaxatun ti deeri waye galka ka bixin lil bashari cidka aliha dusyaad waxaa 19 sagal iyo toban wama jacalna ma annay li ashaban nar nar ta ashabteeda kooyacni naarta ilaaliya إلا ملايكة الملايك مؤيان وما جعلنا مأنايين لعدة امتردوه سقالي التبانك إلا فتنة امتحان مؤيان للذين كويلة امتحان كفاروك قالوا بي أو بل إنه حمياني إنكالهم وحاك الله تردو أكو فلانتا ليستيقنا إنه يقينيان الذين كويلة الكتابة كتابة لسيي ودينته رسيدة شيئة سيبا سيدا إنه النبي الله محمد يقينيان ويزداد الادينه مؤمنون تنا ازيات سدان يزداد الادينه امان ازيات أي سدان ايمانه ايمان ازيات سدان ومركيه النبي محمد امر خاتك على ايجاده ولا يرتاب عينا الشكين الذين كوي الكتاب كتاب كلاسيء يوال مؤمنون مؤمنون تطاع أي عينا الشكين يوال يقول انا جد الذين كوي في قلوبهم قلب جود مرد يشيره كشوفه يوال كافرون قاله ما اراد الله ان يحولجيدا بهذا التدن مثلا تصالها الله وحده سبحانه وتعالى ملائكته خلق هذاك جوابها كلده xogtiisa waxa kamid inta hor gasaa isugu taru 19 ninkiidi kareyn oo arga ka toori kareyn nabigu di kale ee bakhaankuu rumayney markaasuu nabigu dhowr goor buu nabiga (sallallahu calayhi wa sallam) ma rumayney ninkaas markii liidii yiri ku feelan boo kaas galada lugu in kale iyo qowda u tul kitaabkihi inay oogaadaan nabi Muxammed uu run yahay oo tul kitaabku waxay rumaysanaya waxan la sheegay 91 toban ka malaaika ya diintii hore dhigaysay markaas inuu nabi Muxammed u ya Kuva, kello, teet on Taala, للذين كفروا قالوا عن امتحان ما الله لو شيغي ليس سيقينا ان يقينيان الذين كوي اول كتاب كتاب الغيثي النبي الله محمد صادق وكتبه ورسيده كو اركيجينه ويزداد إيمان اي زياد سلا الذين سلا ومركاي او كتابك اني سيده نبيو شيغا ولا الذين كونوا في الكتاب كتاب كلاسي والمؤمنون المؤمنون تأين الشك الجليل يولبه ولي يقول الذين كونوا يداهدا في قلوبهم قلبيا كارم رد كثر أكو كثر يول الكافرون ما ذا أراد الله هو علاج بهذا سقالي تونكم علاج مثلا تسالحان فالمحافئ له كثر كذلك السداس يردل الله من يشاو الله ألو مياه ما يشاففكم دونه الشيطان برع ويهدي الله وحنا نياه ما يشاففكم دونه wama ya'lamu muoga junud ar-rabb ka rabbiga junudisa illa huwa isag mawiy wa ma hiya ma ahanin illa dikra waanin mooyilil bashar dadka la waaninay naartan la sheegayo dadka lagu waanin oo naarta saa saajirsay ka digtoonaad ala leeyif sida su'aal la u lumiya qolada gaaladu ay wax la fahmi wayday qofku ala doono qofku ala doono allah de isagum ba oo sagaliyad tubanka umba la sheegay kumaankum iyo kumaankum iyo kumaankum kala la jogta sabun baalla ka warqaba kadal ka sidaas uu dulalaha allah ulum ya ma insha qafku doono way hadii waanu niyama insha qafku doono wama yaalam muuga junud rabbika rabbiga junudisa sagaliyad tubanka laga sheegay illaa uu isaga mooye wama hiya ma ah naarta an ajib ka ah illaa dikaanin mooyilil basar dadka kalla sida ay gaaladu mooday in alwuhud wal qowar diixan ku dhaartay iyo walay lehabeenka id adbar markuu habeenku tago si socdo gudooladii alloo tasrudhay saad inaha saarisa beeku asib ismaalintii soo galayso wasulxi subaxan ku dhaartay ida asfar markuu iftiimo inaha أمد بسعود نقود خير ككتوك سعود شركة سماية يقول للمدب الدقنين نتاهي الله أبحث عني هاي كالله ثائم ودين معها والغمر الدائح عن كردارتي يقول لها منك إذ وقت أدبر قد بجيدي اسبدل كردائيه والصبح الصبح عن كردارتي إذا أسفر مركو إفتيمه إنها نارة الإحدى الكباري وحيابها ووين متك مدوي نذيرا الدقنين بغتها للبشر لمن بي الدقنين بغتها الشاعة dooneyo minkum idinka idan kamid an ya taqaddamo hore uu u socdo khayra layimaa tahar uu socdo noqdo aw ya taakharo u dib dhaco kullu nafsin naf bima kasabad waxay shaqaysatay bay rahiin ku xidantaa naf um bima dadka ahliyeemiinta amoyay fi jannati jannojiin bay ku sugan yihiin yatasaaluna wahiis waydiin alil mujrimina tambiliyaash oo maxay dihi wardambiliyaashiyo ma sala kukun wax idin galiye fi saqara war maxaad ku gashay qaaloo wahi dihi lamna kuma anaanahayna min al musallina honto quwtu kado ma anaanahayna walamna kuma anaanahayna naduul miskiina ma saakiinta وكننا وحن انه خوض كو ودن مَعَ بادلكا مع الخايدين كو ودن كنيا وكننا وحن انه قلبي كو بيني بيوم الدين حتى اताना اله نويمت اليقين يقين تو مقدمنا الله سبحانه وتعالى النفخ عمل عملك دو لكن أسعب اليمين عمل قادكم عندنا اليمين tam bila yaash bareen su'aal oo waxa uu saqaray idin galiyay markaas ay dhahayaan alana ma neen caabudu shirina ma tukan jirin dadkan oo ma neen xisaafali jirin baydahay salaadu waxa waye waa rukniga labaad ee diinta islaamka qofka salaadatu kanu waa gal mahdawi bidda kala qofka inuu tukeedo waxa lagu inuu tukeedo markii la arko war mahaydin galiye demaanaantu kan jira masaxaynta rumay ixsan fali jira baadil karasaas aan ugu dhex jiray yuumul qiyaama ahna waa beennina ila dambashada nootina adowaynaa sidii yar gareeyna somo intaan wali dhimashada ku imaanay doot feyowda ka sahay qaado faraqada ka sahay qaado nabiga marka aad kan qaado batana م نفط قرقريسة دخلت هبل جاك بل كل النفس النف كل جيت بماك هذا وحش قيسة إلا أصحاب اليمين داد كميد كمي كتاب صاحب كميد كتاب قرقرس ينو يقدام بيجي أي سماية كم أحد نوال قر داف في جنات أو محي كده ما سلككم ومحاي في قالوا وحيديه لم نكم ما اننا من المسلمين قوتكده هورتا كمد هين ولم نكم من اننا نهين ندعوا المساكين مسكينك قوه قودي ما هين ندعوا المسكين المساكين تمقودن جيرين يعني دات كانو ما اننا نحسان فلي جيرين الانا معابد وكنا وحانو ان خوض قو wa kunnaa wa hanu kadhibu wa bainiya hata yawmayn malinta isabal marinta ila runti no timada fama tanfa'uhum quwa am si'i ma yusluhu ta rimaso shafa'atu shaaficiina quwa irgeeyee irgadooda waxbu fama allahum ma haa usugnaade waxan u xurdiina ay uga jeeteen al ani tadkiri tuwanadi waadiga فرت كعرة من قصورة جولبوذ الله سبحانه وتعالى قل ضع يقى إن سلادة تكن إيه أن دتكوا إحسان فلين إيه اي قال لمضوضوا أي عضة هاي إرجع كثأو لا إرجع يحملو تريمس مركه So isagoo hodeena markuu meerso weeraa go'sha markuu hore ku horeeyso sidii iyagoo go'l ka diday iyo wacdigi ka diday aan ka caradayaan waxa la leeyahay subhaanahu ta meesha waxa ku soo baxay meel diin lagu hayaa hadaa adagso oo wacdi lagu hayaa dhaafin haday suugalkoota waa riyado mahallu ilmigu sida nabigu sheesay waa beer beeraha jannada kamida soo waxa laga yaaba in aad Famatanfa and Kuwa and Fi and Meso, Shafar Shafi and a Ku E Gedul. Famallah, War Mahausilein, Murriddin, Halaiketin Anit Kidwani Yu Adin. Kanum Siri Humurun Damera and Mustamfira Tun Didai. Farrat Kaarateming Gaswaratin Gulbu Kaarate. Bal Kuafi Anmehe, Uri Dufibedoni, Kulumbri and Govka so menu comedi, and you tie Lulayma مناشرته الفريوقات كلها مذكر سداسي اي وهاويه بل لا يخافون كما بغيان الاخره كما دلل غشنا اخره ان ايما نايسو خلا سدا اي شيغان ما اهه انه القران كو تدكيد bashu idra sida ayaw ku wax yuriid ugu hidoonii kulumriin qof kasta qoominubiyay kamid aan u taay loolayimaado suufan haashi iyo kutub munashara ta fi sano aqriyo sida nabiga oakayay barbaama wa ka in nabiga ku yidhaadeen oo kutub ka keede samada haddii runta tahay wa ka ku yidhaadeen kalla waxaasuma jireen waxba kama jiraani balla ya khaafuna kama baqayaan aakhirah kuma talagashin in aakhirat tagayaan kalla inahu qur'aanku tadkiri tun waanaway fama sha qofkii doona dekeru quraanka waan in dekeru fa'ilkaadu waa damirka quraanka uu noqonayo fama sha qofkii doona dekeru quraanu quraanka waan quraanka cilmiga لكن quraanka intaadu taqto ka soo qaad aqeedo qalbiga ka soo waran fa man sha'a qofkii doonay ka raa quraanka waaninaa uba yadakaru ma waantoonayaan iyow illa in sha'a allahu inna laduna in allahu wa faati yamu ya ma waantoonayaan marka allahu wa fajinto waxay ka dhanka markaa qaduu qalbi furantahay xaqdoontahay qorfi wuxuu yaqaan ku u وما يذكرون موعن تو ميان إلا إن شاء الله إن الله الدون هو أهل أهل التقوى أهل للتقوى إلا جبقو أهل ويا. وأهل المغفرة أهل أن يغفر إنه دافو أهل وياه واسدى إضافته واسدى الله تقو أهل وياه إلا جبقو أهل وياه إنه دم بدأ ثنا أهل بوياه سبحانه وتعالى هو أهل أهل التقوى أهل آل بوياه أن يتقى إلا قول العابده وأهل المغفرة أهل أهل بنيها أن يغفره سورة القيامة وسورة تدبات إيا الشنات ترتيب القرآن كريم آياتها دون وعفرتا سورة دون ومكية سورة لا مكان بك بسم الله الرحمن الرحيم ألا يحول الله وقسمه وحن كردارا في يوم القيامة قمعيها يوم كي سن كردارا ولا اقسم وحن قد ضرب نفسي نفسي لغوامتي اي لا تبعثون واليي صبح وكا جوابتي اي يحسب الانسان ذاتكم وحقوق امه لين الا نجمعينا نسور دين علامه اللفيس بلا قادرين وان قره الا ان نسويها انا حتى اسكداي فرحنا faruuxa riixmay yar yerbileyin oo ruux ruux la mid ah uu hata wa laga saxay isku mid ma aha faraha yar ilka sidoodi lagu soo ulin buu allaalay subhana wa taala allah wuxuu ku dhaartay wa nafta muuminka nafta muuminka dagaal badan tahay ku dagaalamay waxa uu sameeyay ku diiday ku waxa uu ku geeyay ما حد سدا و يشت ولا وامه نفتمومينكو هذه قال بو اسكله جيره وا نافقي ما بدن وي ساس سوالو غدارن سبحان الله وتعالى الله و خو كدارتي مكه لتوبعثن والي صوخين انسان ك ما و خو املين اننا لفيه حتى كل اسكا دايه فرحنا كامل لقدري. لا الله كيس والله سموه حنقولنا ربنا نفس النفط ألا قامت الدجال كبرنا إذا والنفط مو منكم عاد سوي شيء عاد سوي الوادي لا تبع سنور تبالي الصبحين أيحسبوا الإنسان ضدهم وحق مالين نجمعنا نسوي رورينا عذابه لفيز بلا وانكرى قادرين وانكرى على أن نسوي الناس إنه بنانه فريسينا سنابان كرب الداي بل إنه ينتومان دا يريد الإنسان غفك وحودني لي يفجروا إنه فاجرين مسما يدنب سما, سمأ, سمأ, ي... سمأ أمامه هرتيسه أهري أصي سعدون فاجرين بده إنه هري سبا ي يفجروا إنه سما يدنب إلى أمامه هنا أصي سعدون يدنب يكسر القوانينه هري أصي سعدون برربا ماشي وكسر سعدون أصي سعدون برربا يريد الإنسان وقفكم حور رب ليفجروا إنه فاجرين مسما يدنب أمامه هرتيسان أصي سعدون يسألوا هو الدين إنسانكم أيانا أي يوم القيامة قبائلهم يوم كيس. فإذا برق البصر ان دهم مرك اي فرمانه wax la arko oo dibaatadi ay meesha timaado aw khasafal qamaru dayyihumdu wa baadu wa jumi'a shamsu wal qamaru dayyihay qurhdan la isu keenu madawga isugu tagaan إلى ربك الربي جا حقي سو يوما إذا ما الإنسان مستقر أياها ضمير أها شو حق الله إنه قتير ما شو عجيب بنتاعي إنسان كونه وله qo qamarku madoobaado qamarkay iyo shamsada la isku keenay yani isku nooc ay nuqdanu mid walba iftiinkii ka tago insaanku maalinta wuxuu dhawr xigan u arade marka saal la dhawrde meel lo galo meel loo xararamo bal inta xagga alluun baa loo socda maxkamadun baa lagu socda maalinta marka inaga wax halino أي يوم كي يوم القيامة خيامه يوم كي شو هي؟ فإذا برى قلب صاروا إندهم مر كي ثرمان القمر ضيح مدو بادو وجمعة يضيح الله كل ميلو جي سوق تجار يقولون إنسان وإنسان كبر في يوم إذن ما أين المفر ورح قالوا عرر مكان عرر قامعي كلا مكان عرر دا الله وزيره واحد ما جن قال حتى مشر إلا ربك, ربك حق يوميذن مالينة المستقرر بكانو أهان شو حق يوميذن مالينة يوميذن مالينة و الله ورحمي إذنك يوميذن مالينة بما قدم وحو هرم مرسادي إولاي أو خير يوم آخر وحو دبلغ يوم الله إمن أو كبع قستي بل الإنسان وإنسانكو على نفسه نفسي سبسيرتو كي أغوي وحيتاه إسaga ولو ألقاه بسود دكريدو معاذيرهو haba soorti lo cidurdaar haba keenay isaga isoo gini wax biisa ayay in kale maalinta markaatiga ha loo baahna isaga kale allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala maalinta insaanka waa loo warrami wixii oo amala iyo wixii uu marka عذور ذلك استهك يعني إنه عذور ذلك يشبه يعني ثقامة لطائف كذا أمور يعني الله هو حليم بما قدر وحه هرم أرسله عمله وأخر وحه الدبجة يو عمله لإيمان وعي أمورا دم بقول السماء بل الإنسان على النفسية نفسية سبصيرتك يا أركون الثقة ولو ألقاه بس سرجه مع عذيره ولو ألقاه بس سرجه مع عذيره عذير ذلك صابك يعني إن البنت تاين لا تحرك به لسانك عرب كاجه حدقت قاتين نبي يوم لتعجل إن تكدك تتبه بالقرآن قرآنك أقرنتي سينات كودك نفسه محايا لأن علينا دش جمعه قرورنتي سقلب جاج عن كقرورنا وقرآنه أقرسين سعرب كاج عن كأقرسين Fidak, tarra, ne on markahnu agriunumel kujibriil agriunumel. Fatta, birra, purra, ne on inna alina, tuxedu, bajannu, atentisi, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, de ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى لك وحيه بركه وخاله ان بسمه دغنقات فينا امص لا ينسو اريد قلبك كوغلين وكوغورن عرف كا انا كا قريسين معني سين أنا سري. من معنيه قرآن هو كله هو و دغيسن وخيغ لالاي هي انما مخاينا لا غدب القران marka oo quraanka baro وحفظك سيكون ذلك، أنت سألتنا لا تحرق هذا النقاطين به بالقرآن لسانك عربك لتعجل إنه تكتب به بالقراءة محاية لأن علينا دوشة يدوها جمعه أروري في قلبك أن يكون أروري وقرآنه أروري في لسانك عربك أن يكون أروري فإذا قرأناه مركانه أروري ملقه أروري فالطبع قرآنه أروري في قرآنه ثم ينعلينا دوشة يدوحة بيانه عدين تيسين معنى يسين أدقال الفرامسين كالله وردتكي يو كالله خد عمويه وركادية صدا ماهه بل تحبون العجلة تندق دقي هأدونك جعيسهن وتذرون للآخرة تأخران فراهتك قادين وديارمتيهن وجوه وجيال يوم إذن ما أو نور له ربها رب قد بي ناظرة ujum wajiyalla yawma idhin malta pasirathun thi wajithubi weya تظن وحي u maleen an yufcalee بها sameey ba hayada يا dabar jab in lugu sameey ya u maleenays ilaahi qiyaama subhanahu wa ta'ala mu'minintu way arkayn mu'taziladu way diideen in alla la arki waxa falsafad ba waxa ku kaliftay hadii ilaahi wa la arki leeyda jaahilujira hajiin dhiman baaladhi waxba nooma dhinay dhiga ka soo al xijaabka iska qaadi wixii horo dhanbayi loo la subhanahu wa ta'ala wala arkaya adoonka lagu arkay maay nabiga waxa lagu murinsan yahay markii isrihi uu arkay aisha waxay muuna arag abdullah ibn abbasna uu arkay beele si kastaba ha ahaatee qiyamaha wajigaalka qarbasaa uftiima nur koona allaha yaa oo allah oo ku raaxaysanay oo jumucalba arkay oo mar walba aray قانوا وكتبو وتدوتي نعيل باهي والبهاء كلا والبني آدمو بل تحبون واحد عيسين العادلة تندق دقيس أدنك أوشقدي ني أردن قبل سان وتذرون واحد كتجسال الآخر أوعمل كذب أسكدين سان وجوده وجيا اليوم إذن ماله تناظرة تقيف تيم بين ناظرة تيجي ووجوده وجيا اليوم إذن ماله تبصير تقي وكتبو وي. وين تظن وحاي املين وجوده ددكي با لا على ان قصه بهاي فاقيره قبر شب كلا ور حالته سدا بلغت التراقيا نفط كل حمها غاد او وكيل مر راقين ورياده وينيا دغثر اوي او ودنه او املا يا نينكي دمنيا انه الفراق فارق قد الدنيا كتغين ايتا املايو اول لماضي نزل نسكومرمان وقال قاشو، وحق <تصفيق> الله جوف سر ورث فاتساق وبساق، بلايدو بلايدو كومرنتو، ومالنتي قدونك جدا بيسين، يمالنتي أخيرا وجهرتي، يا إيش جويمين، وبلاغي بلاجي خصوبة يسين، إلى المصاب وصعدك هذا، حق الله الله صعد، نفط مركى كالحمه قاد له كقرر قرر علاه ذي، أولي عبد الله بن مسعود. يا أبو قاضي بس ما بنعرفان بعين تا نخسر مكروجينا النخسر كلبتي سامي أبو كيسي يبي ما حد شجعنا يسادن دوين بريء دوين ليد هذا أو, أو, أو يعني أو أركان رئي أبو أركان دو دو دوهم وركوسا أو Maalintahagalla on loissa. Marka maalintahagalla on nafta, kun kukutsi, kun mark kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun Voi kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, kun kukutsi, nafta kukutsi, وحلووريتون يجلووريت النفطى مركزا عذاب كل كسوة قبل لمني الله, الله أكبر كلا إذا بلغت الترقيع روحوا من مركز كالحمى هذا أوقيل اللى ده من راض يادويني أوظن أمة لأنه الفراق فارقدي أدويه فارق ييني تاه أول طفتي ساق بساق كلن كلن ككم مرمى إلى ربك الرب جعيس يومئذ ما تاه قال سعدك فلا شدقة قال كي أهل النار كها Marhu maindin, valasalla menetukenin, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe uuteli, velakin kiddebe uuteli, velakin laka uubini, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe uubini, velakin Anaru uubini, velakin kiddebe uubini, velakin kiddebe Lakin وليد بن مغيرة ثلما ميسان نلحق رجب بذنو استجبينه عاد وكبير بضم دواعي استجبت ثلما ميساوي مركه الذي سيفان بالقد دجاياه ولم يك يش مرك سدا هري إن, إن شاء الله قال كلا عذاب فلا سدق مرهمين ولا سلام منته كنن ولكن كذب ووبني عن الحق بكجتلي ثم أنتم نبي قوي جميت والله مر ماي. يقول أهل كثر كيس وكع. يا ثمضاء سو حرجانو سو شجتش بيني. أولى لك هذا ك النار. النار بق فقوها بان. فأولى آت بيفوق في عنده. ثم أولى لك النار فأولى يحسب لسانه وردتكم وحومه لين. أيتركي لجته. سودا يسوي هدية. تاتكم يال وحباب اللجو أجبيني. مثلا ماليني. إن وحباب اللجو أجبيني. أو فرها للكادي ولا جحسب تميني. مثلا أن يحسب الإنسان أن يكون أميًا أن يترك إليه سيدين سيدن سيدن سيدن وأن يكون أحده الدول صالي ألم يكميانا أهي الإنسان ملك سيدن كبره نطفة عن روف وممني يمنيكا أتينا من يومنا ميل وغشروب ثم كانوا هذا علاقة حلقوا الله برؤية فسواء كامل يلي وفاجعلوا أن يكون حقاً أزوجيني الذكر أذكروا الله بأسنين ونساوهرد insaankan sidoo u kabiirsan ee lala ee waxa way wuxuu waxa xariiq laalna siidaa yee meen aan waxba lagu oo lala bay la tahay way waxba to marku sidoo u kabiirsan kaamil Can we been going and ask a question Laouda often to us keep often with this word? Go through this information. BatheLa southerah ng. Haralked Marantash J Versahtee the Message Un Bel aur new Yes David Haver, czy the Bible that böylește. He would have started with this more. He then was outta first to make a difference, He big left and made another. And made the money of what اذ كان ليس ذلك الله الصدا يالاي عندوفتا حكا ابو ري بقادر على ان يحيى اينو الموت كو وحده عندوفتا ذلك الهاسي بقادر كو على ان يلموت كو وحده الله